ل س م الله الرحمن الرحيم

شركه م إن ز ز ل ل ا ل س ا ع ة شركه ي عظيم يوم ء ت و ن ه تذهل ا ل م د ع ة ع م ه ا أ ر ض ع ت وتضع كل ذات ح م ل ح م و ن اجتماعي

م ن ا س و ع ه النابلسي ل ل ع ل و ع ك ل ش ي ط ا ن م ر ي ه

يا أ ي ه ا ا ل ن ا ب ل ت م ل ي ع ل و م ن ا ل ب ع ف إ ن ا خ ل ق ن ا ك م ي ه

見る、oh, <laughs>

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحريق ذلك

فان اصابه خير نطمان به وان اصابته ف ت ن ة الانقلب على وجهه خسر الدنيا

فان اصابت

of t h e